بسم الله الرحمن الرحيم فالذاليات ذروا فالحاملات مقرا فالجاريات مسرا فالمقسمات أمرا إنما تم صادق، لصادق وإن الدين لواطع فالسماء ذات الحبك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 هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مفسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 فما رب الشماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث غيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا شلاما قال شلام قوم منكرون.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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما اشتطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاشقين فَالْسَمَاءَ بَلِيناها بَأَيْدِيهِ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ فَالْأَرْضَ رَشْنَاها فَنِعْمَ الْمَا هِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَنَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَزِيرٌ مُبِينٌ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 فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خنقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هم الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فبيل للذين كفروا من يومهم الذي